أريد فرح أريد أحيا أريد أحس بالدنيا أريد أعيش له لحظة بلا هم ثلاثم يا ابي تتحقق أحلامي وعمري هناك قدامي وشوف الورد في يامي أمل في عيني تريا أريد فرح أريد حيا أريد فرح أريد حيا. أريد اريد احس بالدنيا اريد احس له لحظة لو بلا هم وسلامسيا أريد فرح أريد, حيا. أريد, فرح أريد حيا. Żyda chyba, że w tym momencie, w أريد فرح أريد, أريد حيا أريد احس بالدنيا أريد اعيش لو لحظ بلا هم وثلا أشوف بربي وفيكم أشوف الحلم يطريكم وأشوف الخير بيدكم يساعدني ولا أعيا تبغى راكم يداويني يعالجني ويشفيني ويمسح دموعي ويعطيني امل be dunya aish laula bila B'la ammu talasim